قاري المقري مالك القراء قاري المقري طه النعمان ما شاء الله السلام الله <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم أو الذئب الشيطان يغور بسم الله الرحمن الرحيم mmm -hmm. كَبَالِ الجَلَسُ <تصفيق> وقد أتى إلى و ما and Amen. <laughs> <يصفيق> يوم, <تصفيق> يوم <بجي وعليه> الذي <تصفيق> يتبعون من الضائر لا يعجل <تصفيق>. <تصفيق> وخشعة الأفوال یا علم و wow, آنه ومن يعمل من الظالحات وهو Kevalidad What's Oh فتالا الله فتعال الله فتعال ha ha wala na وقول بي زدني ايطا وقزال <تصفيق> What, what the بسم الله bring you فَالْأَرْضُ أَسْتَوَىٰ وَالْأَرْضُ أَسْتَوَىٰ بأن ربك أوحى لها بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم بِإِذِي أَنْظُرُ لَا تُشْفَ عَلَى مَا لَوْم فَمَا يَرَيْنَ Allah!